يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحق أعوان شيطان مريض. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا أحضرنا صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم أستق الحب وأعمقه وحبنا يوم الفجر لأقل بأي واحد من منهم فإنك تعلم أن ما أحبونه إلا فيك يا أرحم الراحمين. يا <تصفيق> نكتة نخاء. طلحة ابنه هو يد الأسهدين أوراق. اصحاب الطلبه وني اصحاب تابعين اذا سكولغه истوري خس، في <تصفيق> زمان أسويه برا إستوري خس، يا ناخد إستوري خس، الجوري كنفاه أزار بوشيا على المدينة وافتهم من بني أسد، إيش قبل سنة الهجرة هون، بني أسد أول قوم أوراقه على الله صل الله عليه وسلم استد أدرج أنيلا، هيزول يا كاني كتب في سنوقه بولاي حبيب نو قوالد الاحدين او روجيد المسجد النبوي اجازه شخده في اورغ صلاه حسابات وصلاه مستره غرض كون سينغي هز اوديو بولاي حبيب متى ساربت حول تشوفه الله كل هيك هيدونك نيجي تسى حولي لا هو الله است شرك كل جو شي بو يبقونارين هيدونمون الله رسول رسول الله سو چطروگين اول واننا نحن ان ماجئنا كم من انفسنا Singi avajas he sikäsi avat ante sikäsi asiaa suuresti hävinneet. Kena nuju niitä uleihat et no kuviel maalaisa anta vaijat nafiuu alla Rasooli Allahissalallahu alaihi fi qalbihi سُرونو adama اوګری خون اورا غرسوبود قيمه کی بخون اورا غس حغول حرمت کی بخون هلط او ریحتی بلخه جندرنا سدان خیسیتو ده هجر دهس با بی بخو Arabatujazilat, Arabaturat, Hindeilu, odotavat lukutta, Abdullahin, shaitan arseenut ulajhet, ulajhani. Ulijhet tä, shaitan arabi zbi, Wat ulajhet? Aina Muhammad minke? Kiujelka Muhammad, duda duda duda فأنت أديب لبيب شاعر من جل العرب ذو شاعر ذو طيوفة يوريكنه هادين قد لهو ذو تسقوطه كهيج إلى قوته رقة سوقيه هم محمد ذو فأنت أشعو العرب من جل العرب ذو الشنيح وجوخا وأشهدهم بأسهم يشكو تكوجي حتى إن الناس يعذونك بألف فارس إذا جد الجد من جلهم العرب Aazar goz Aazar gochi a subak adrik on ilmi, että hän kokee karun mieltä. Toodatt häidillä on näköjä, että anna asta auluko. Hei, he Muhammadin kuomilta, toud kuomu tässä. Tiedän karaukiet, että heidille. Hei, ujilla toud kuomu, kahbanu ashdin aulushai. Hei, ujilla ragul, rag, ragbot, he zulde la Emir betchemu gila ragul maidana zda jani, omaa kive mu maddoudat Emir tuha bakhinagul gila duutukum asa habra bich zahabra. Falmaa gada luvastu ila manazilhem, waqfatu bani asad, yazgum an lahmu anhu nabiyyun mursalin hindilla. Singe awar gasta Allahissalat wa sallamasta asr rusnakrusun, hazul qaum jinde gorukrusara mehad singe. ولا يحد واقنقو جدرو قامل سيندي هسه أحلى بوكو جو قيلا أخيراً أوراق جو قيلا الله كلين جميعاً إما إيماناً به وإما عصبياً له كنا جهس قوم خابنا أشهد هست إيمانهم أنيل هست خادو صوكي صوكيال تهوني كون أنيل إيمان هج ينكر ما قولك ان قلت لا جالت لا استحد اني لا جند شي ناب تيي اورا قس علي و سما مسا تيرار ابن ازور الى والله جن له الجيش في بني اسد واحلافهم اعظم بلا ربط و زقوق مؤمن ز بزعم كيش شطعشون وأوشك أمر طلحة أن يضمح له لولا أن درار التقى به وجه لوجه وضربه بسيفه فشاء الله أن ينبه عنه الصيف وألا يؤثر فيه كنابوج نجيه برغطل له هل بهن روج نجي هالطلحة الاشتعز كنوك أنيلا الله سيبطقنيله جيجها صواب إني حادهه ها درار يتقرب رخالشين Shanilla tulayhetilkarat tapani elköjä, kyllä tapani bi buguniki heiso karvasli asabi hävisi hänu dirarin katsin näköpotun anilla. Vahtana mat tulayhetun zaliika he bräs shanilla sinut tulayhetujieki jka hän Jumala yushayi'u في qaumihi anna allaha yhfazuhu wa yadfaru anhu Tiengi hispai bi khanil biti yhra khabar Tiengi allaha astuunul chukin allaha huvi jibs sabi chalarin Wa anna suyu ala ta'amalu fi Ki adam رسول قوات كيصيكين بايبي خانيلا جيجي هس قوات كيصيكين عليه صلاه و سلام كون ارتداد كثير من العرب امير سي عرب متتكو دينو اسوس العرب ما الله عليه المسلمين حتى عقد أحد عشر أحد عشر قائدا عليه خون أبو بكر أصبح أصيل والد تصو بارق Fatorjaa syyllä Allah ilah muotini Bani Asad fi Najdin. Sinke änila Allaha suhalshin halidnu walidha. Heu Bani Asadil thukumbu gibar al Najdal khumsun. Varsa lafi muqaddima tijeeshihi min magawir Muslimin. Sinke yinder ab Arabu sevo ragazu. ana duzuk balay burarub juts haz habiz razvet kayna jo khanitachaq op razvet ka hep igochiwala heganila taqajal mashhuram raguk sajal li khulek igol hekialgo geruk anila kha ibn ويتساقط للمسلمين الأخبار فزفر بهما طلحتهم وقتلهما شر قتله كنا نقول لك طلحت في طلحت الآل مقرخة أبلاهم جنوب عنه لتأذباتهم قواتهم حلطياغو تشيجي هزو كردو تقانيلا سينجي حلطياغو شوازكي شوانيلا كوشوب شويلداثم فلما علم المسلمون بمسرعهما حزنوا عليهما أشد الحزن وأمره Usulva on partis hankkii heille pahimmatanilla, heille ei oikeus usulmaan, he saavat, vaaloa alla omuusiin, sinne heille armiayhdistäni laka, jendeitä heille rakorit, eli التقى الجمعاني على بئر البوزاخة في أرض النجد نجد صورة البوغتو كالودة صلتات سوى لكالاني لك إيهو أرمية دوليحة القومة سوى خالد خاليد وقتها وقتطل قتالا عنيفا داريا تنجيهز نورلقا لقودية قوات عرب وكان سيد بني فزارته عيينة ابن حسن قد هب مع قومه للنجدة دوليحة طولايحتي كم يكترقن ان لبن فزرن اورق <تصفيق> امصوخ يا خ رؤينت ابروشي اني اجي باتون المسلمين ترجح على كفافه المشركين نظرت رؤينتي الى طولايحته قد حاز إلى فستاته بوسر وبصتاب شوزه بل مخ والله هننا شيء السبؤ لجندها، وليحت أن لا جند رجو خلاط كله جانبه، وتعلق <تصفيق> بكتساه أدري إلّي جيم أن لا وزعم لأتباعه بأن الواحد سينزل عليه سنجند صر عظمت أون الهب خلاط كشان التوجين جند واحدش الكل همساتين، وأن الله سيمده بالملائكة، الله سملائك سيجري إلّي جند كومك حسينهم. ولما حمي الوطيس وثقلت وطأة المسلمين على أتباع توليحة أقوال عليه سيد بني فزارة وقال وصولوا بسكار عن هذه زحمة قريتي هبو المخطة رغم كتابيكي ذو المخطة أو بني فزارة وديو ويأينات واجأن الله هنوي أسقي سنقي أبن الله هجاءك المالك ويأتوا الليحة واجأرشت اللي دوقي ملايك واجأرشت اللي دوقي وحيو قال لا يا عيينات هكذا أبن وقاتل <تصفيق> حتى ازدادت وطأت عليه وعلى قومه ثقلا. سيدي إذا سوء الصلاة قطل آنلا رأينا أول ما يتوقفون بك كنا نرغني بصورة سيد وحفة توليك إلا على طليحة وقال لا أبالك أجاءك جبريل هكذا ريس قط يحكي أوراق نوغي غوشيخا و غير <تصفيق> اشد تنيجين كان جا اولغو وكومكي باجنين مالايس مجموع اون اوس ابو روجو اثر روينه الخلوب ان الهش كل هانجي كومك باجنين اون تصيدا روينه كيران قال لا واجتيشين فقال حتى متى روينه قوين والله لقد بلغ الجهد منا كل مبلغين جهد الكشخ السخانلة جند الكشخ يحيو خانلة ثم رجع فقعت ربطهلا عنيفا هنا موجنجي غص أبرجو سجيو أخير السوار ودينك وحرشت كل أبرجو سجيجيجي هسخو خانلة بهنيجا والآن وين اتنقذ وارز خانلة ثم كره على طليح فقال هل جاءك جبريل؟ قال نعم هب أني لعسكري كلمات أنهم واحدين، واجري استدقة من راعي المراكي وحيد بوصل رجت وصل، هسأولك واجئ أنيلا. هب بماذا شجر الخير قال لقد قال لي جند أونيلا إن لك يوما سترقى ليس لك أوله ولكن لك آخره. ثم إن لك بعد ذلك حديثا لا تنسى جند جبرائيل أونين أولي جند Do ybukin hahtokuo, heistä tänne jo on ku, ei auluhu, Summa inna والله لك حديث سلطان سال والله الدل بوك إن بوجل دوي ثم التفت إلى قومه سنجي جندب وقومه تقوسون أون الهسا يا بني فزارة وفزارة التخوم إن هذا كذاب أشر هود الهسق <تصفيق> هنوجد الهو ثم انحاز عنه بمن معه سنجي قوجي بطن حذق رؤى عدام وجلش سنجي هباء هذا وسور بوزو أمير سلا بحنش جبوشانيلة وولدت ألايحه تهاربان ألايحه كوج ألا كشتهم ونزل على غساسنة في بلاد الشام غساسنة الأولى تكم غساسنة الأولى تبلوب أنا شام صورة الأرض نقل خمها سنجدوه خم كلتي كلتون لم يمضي غير قليل على إقامة ألايحه عند الغساسنة حتى ثاب إلى رشته الميرزا مباد إلا غساسنة ضدو وجه kina anugani hebitar muqti baqwas khuwani la fa ja'ala ya'uddu banana nadami ala ma farata min amrihi wa yaqul kishahant istuhali sa kilta ummuk ummuk hayatul hatul riha ibil udagin hatul kishahant law kinan allah طب خال چندو قر شامو قراناني مشركو حيجو ان خط الله سيكو خسر هن يط الله سوبيت ار مق و اكيدله تور ابي العذله وليه لم دي هذه الساعة إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما مستلما دور ابن عطاء نقص شن المؤمنين اورغس الخليفه ومر اصحاب صدق من ان ما يشاء مزدواته هذه الدسيه شيء كهو اورغس عليه الصلاه والسلام خليفه استي بوت ذلك hew amira min astuy habura jo munqayal munqini ilta'an munqini duy habura nakazani duy habura ukuba hedu duy min lahzati azabi so ayamasa qwas ashuja hatu ge sulahsat hatqul azab alda sina ukh ahid allah ya tulaihat ahid allah ya منج أقوتش أني منصح سلامت أني هوي كيا اي أي عمر أصحاب السبيل أن تجعل عنقك التي نجت من سيف درار بن في داء الله ووقاية المسلمين دوسا دوجو جابور حبيديلا دوج قوي أسمونك أرفه درار إذا سطر الخفشان كشون قديم خود أرب منج أقو خود أرب طرحب Diin asetellen diin asiakkaan vuoksi voi busuroa, jos näkäisimme, kuin voisi busuroa, jos kun voisi, tuhhe beteet, tuhde sellinen, tuhde että he ovat wasafiyu huwa khalilu kingi shahadat kibit anil kha in allahu hanitit ibadat habiz kullu nitmul ilah kullu kist'at habiz kullu burin amun huwa Allah sokiyu kil hisi akhal chigi hechit amun hadi abdu huwa rasuluhu allahu sallahu alayhi wa sallam chafar gi ogin amun hisa aswi sharog ogin amun kingi shahadat islam مدينه المنوره ال جنت اولي هاشم قد وسرا و اذن لامر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه معلنا اسلامه و بوسل فقال له الفاروق <تصفيق> ما اسحبت اولث يا ستار ويحك الذي قتل رجلين الصالحين عكاشة وثابتا من غريش الدو حق يا <تصفيق> أو او تشقراوتشي ركاشتك يدك ثابتك قراو غريش لمون سينغي خلدن حدقوس عمره اولوب ان الناس والله لا ترتحوا اليك ابدا والله دي لا خجين دي ممكن دول ويخلو عمره لا موني خر ماجين دي الناس اطراحت كبو عمره لا الله حتقول هتئ أو قد الجند كفر الله سبحانه لا هي أصحاب سُمّى هتئ أو شيء سَيَشَهِدِ لِشَهَانِ لا أمان لا هتئ أو كُلِّ شيء سُبَّاتُهم جند زحماتِ لا دُوَيْقُمْتِ الله العظيم هذِ الشهيدِ جيتله جيب خا الله استسن مله حال الله و جواب وقبل اسلامه وصول اسلام جيب بوسنيد تا بوغي حبول لله توالحاجتا جند الوكاله دي اشب كاسه وعاهد الله الله سقطي جاول جو الله ما باقي فيه عرق جند قال قال قال دجاني بيدرك تبل هم زمانه على على نفسه جلد و ناسقي الهو يريدها ما اريد الردى ناسقي هدل القو كي أنت الله الله سبحانه وتعالى فشاء الله عز وجل الله سيبوطا نيل سي حس حولك وا ولي شاو شي واحد سجني راهو قد راخي بر مسلمون البحر ذات مرة لغزو بلادهم سو زمانا رملنا زغون رهابيز گمد گريكن اينو قتل حال هل امريكا دي اينچوغا هازدا دن كانلك ودي يگما سو چاغنوس ازول ازس كي ودي هيدن هذا الكلام أبو سورة هذا الكلام سور خاص بأي <تصفيق> خلية تلقيه <تصفيق> لكن هذا الوضع حد أبو سورة هذا الوضع عمر باش فلم يجد مندوحة عن إذعان له. ولما تحادا السفينة تاني قالت أليحتني من معه وجب سورة جريس قط أن الخاء قام جيش سطير بس عاش قياسا قامت وزوجه أسكو باقي النظام إياك وقام أسكو كشور مهلا طلعت حدث أوله سدد خروق أشادا جيد النجات إياها جاد إياك هنديلا هي قامت أسكو شن هذا النجات كيناتكم هم صنقتل ففعلوا ما امرهم غص جنديك أمره هبوا هبوا للسورة وما هي إلا لحظة حتى وثبت الليحة على سفينة الأعداب وانقض على من فيها انقضاد الصعيقة همير اللحظات إجؤد الله هذهم سجان ريخا وقخا وهم بجأة بيريدوس عن العن بيخز الليحة استوارقام جانيرو الشنشين وأجل سيفه في رقابهم يمينا ويسيرا يمنة ويسرة فزاهلوا كينيسو تويك قتابي ماكن كاراني سقوليسه سيريسم توتوليغس خلوقو تشوالبو ثو ان بايبيخان وجع عليه تطايروا تحت ضرباته فذكروا ثو ان بايبيخان هل حسبوا الطنخه وما هو الا قليل من زمن عيش اخا حتى قتل منهم من قتل قلت شبابو تشوالو غرق <تصفيق> وا منهم والباقيون خد على الشعير زود سجانه إلى تحوط وفي ليلة القادسية في جريدة القادسية الرواتا أخرج سعد بن أبي وقاسن وليحة ابن خويلد الأسدية في خمسة من رجاله أبوه قاسس سعد بن أبي وقاسس وليحة أولد درب الشقوقات للمجادلة. هذيك عمرو ابن معدي اكه بيت اول سوق فقولوا صيحا إياذو غزو عمير الدجاني ترقوها حتى انخلعت قلوب رجالهما من حول مراو من العدد والعدة هل أنت أبغض إنسو يشيا سرق أخاه ما يخلو من الله بيخرع دم وما وجدوا من اليقظة والوحبة فرجع عمرو بن معدية خلفه وأصحابه سيكي. عمر ابن معدي أكثر من صدقات الشواء و ولاحق بهم رجالة الوحة الخامسة و لاحقا بهم صدقات الشواء الخامسة أما تصدقهم يوغسوحوا تصدق الوحة الخامسة إلى غاياته غير حيام ولا وجل شبنك حقا جلبت أكثر من أطلقات يوغسوحوا وقد الله و قضى ليلته ينتقل في أرجاء المعسكة تقضى الأرمية بجانب بجانب بجانب بجان بجان بجان ثوتو بج أليس <سؤال> هاني خطن دوي خطن زيجي فاتك خطن عيناك خطن شين سونجك شيء فلما الليل لم يشأ أن يعود أدراجه حاملا معه ما وقف عليه من الأسرار ثوتو روحني زمان كل زمان أصل ولا يحثي بج إلى جنت وانما عمد الى اعظم خيمه من خيام العسكر هنا من هسر اكلها بالشوك وديافاكا كيغي وديافاكا شلوينه وذو وديافا خف القوص وويغي فاذا امامها جواد لم يرى مثله قط تبث برؤى ان قديه تشخه يغي قدين نجد بكيتين سيفه جند قش خشين با قلاصا وقد يقطل ابو حماره وقد اردوجه وقد يلقو متاطا زهروا شطد وغخون وانطلق يعود به بين الخيام وبكلس شقميخ وزو فلط كرد وورتو شت قطلو كر مو سقع ابو قطل و به فارس من فرسان القوم هقامده قطلو ولما ادركه وسدد روحه ليه به فكر عليه طليحه وطعنه طعنه اردته قتيلا طليحه استاذ انديت وما تشيندر جوتشكو ريتش زي ريتش زحدور استوانله طليحه خفه استاذ اكو قططا باروسو تشقن هذول هنيله او تشيندر جو تشترقار اكو تشقن وكم خدي كي ابيلينغو قليل غودينغو هيدن قبيش الناس هاء على واجه أنيلس هاء على وقها هواج أزج أورت أشريش ألمات واحق <تصفيق> قاتين جبوسهم فلما عرف الفارس أنه مقتول لا محله استسلم له هاء إلى سان الوجيو واج وارت وسط أصحا ثم ماذا يا حتى بلغ معسكر المسلمين سنجق قديب halut kaan jenro achat ad gobli koot on jenro alykoot on va halu voitun kun halu tänä sukun äinlä musubavat askut ulajhat haluikum halu musubavat bye bye äinlä Allah on korallah on korin nähdin taas hajimno abi waqasin se ei shamaa lah abu saajimno ثم سأل أسير عن قومه وعسكرهم. ثيندي واستحي كلوتشي ساجبن ابو قاشا خان تشيدن ويرغي شي فلان اولدين ويرغي شي جدرال ادوارينا وخا او تش ثم اي والله حادث الحق <تصفيق> 300 جنيه ها هو يوجد قرط سويها وبحد شيء حق <تصفيق> 300 جنيه خذوا بيت حق النور شيء نبطت فقالوا هات ما عندك بيت القريع فقال لقد بشرت الحروب وغشيتوها جد العميره را قلت الحق الجديده غير قلب ولقيتهم مزكنت غلاما إلا أن بلعت ما ترون يهدي قواس قرد شانجي شانجي جروي جو كنلا شانجي شانجي بحش فلم أسمع جند راعج راعج إلى برجل دخل معسكر فيه سبعون ألف من المقاتلين يخدم كل مقاتل منهم خمسة رجال أو أكثر جي راعج Jigi bihi, jigi bihi, jinna. Tapo alans azzarko ravukhan, janiu ge, aimi alda, jani tuun chi? Haga tapo alans azzarko, ravukhanasi, jivji ravukhanasi, kulu kas chi? chi? فلم فلم يرضى أن يخرج من معسكر حتى أغار على فصائل القائد وهتك الأثنان خيمته هني جاني تورجي عيش من دلا هي ورديك إلى توأج ألم يشوب الشك وديسو خلطها القطن هي هست أربع برتديكم واستلبا فرسه وسُوتشو بكرتكم أسبك كان فقوموا <تصفيق> روكو دي قطو واس شوكي وسو تشوت اريك اونيلا فارس يعدل الفرض شينغي هيش استخدو توال الجندر ارمل دجن بيشون وقاروا ازر جوشي اسوبق قدا جيو يدير شي ثم ادركوا الاخر لا يقل عنه شجاعة اي ابي جهس خدوا عليل ثيوو جسطجو Faelha, faelhaa, vihii, seuraa, sähkö, jotenkin, joku, sorma, ajrat, ajratutu, aina, juokka, juok, ainesha, aina, jender, وكنت اريد ان اسهر جندي جيبوت مقنله جندير تشوارا وكيو تشاسو التلبوشي 100 سنه فهما ابن عمي وكيو كبير قناه جندير واتسالذي خا فلما رايت الموت امام عيني استسلمت له جندير دالته بجندير وقلبي خرمه جندير لم تكن هذه جميع البطولات التي حت ابن قويلد الاسادي يبقي تشله يا احببتي يا رسول بيتي ذل لم يكن هذا كل جهاده في سبيل الله حب جنت تسبي سروج لله والله حتلنا بجهاد راس وعبرا فقد زلل ينادي تحت رايه القران يقول ان لا خجوا عن واغل والانس البياقه زقود حتى خرج سريعا شهيدا جو شهيكون ازعن في معركة النهوان نهوان دي اولب kun te 먼저 tehdä sen, heil Norwegian, especially the Шokhallijans automated image on kaujun, Kinit Guysamme Khe, like the white Library of Siloilla siihen savan, vinnin lodgeme omudge olisopopemaan explicitly avasavasti omkkeille. V innovations maailman ihmiset onアkan siege, om shortcut heille voi nämä, omat olisi loungelmat onsev Allah on suunnittanut, että Allah on suunnittanut, että Allah ni suunnittanut, että Allah on suunnittanut, että Allah on suunnittanut, että Allah on suunnittanut,